الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم, لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير يتبعها أذى والله ولي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ما له رئاء الناس كالذي ينفق ما له رئاء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 ومثل الذين ينفقون اموالهم في طاعه الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير أيوجد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم موفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤدي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 للفقرة الذين أُحصِّروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل أضيعا من التعف يحسبهم الجاهل أضيعا من التعف في تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار صور وعلامية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون